بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ويقول جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ويقول جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون ويقول جل وعلا في قول شعيب عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب عليه توكلت وإليه انيب طبعا احبتي في الله يكثر الكلام عن الإصلاح وهل هناك إصلاح أو ليس هناك إصلاح وما هو هذا الإصلاح والناس تجاه هذا المفهوم وتجاه الواقع الذي نعيشه طرفان. ووسط. فقسم متشائم مهما حصل من تغيير ومن إصلاح ولو كان جزئيا فإنه لا يراه شيئا إلا شيئا في نفسه هو وضع المفسدة امرا في نفسه فلا يرى اصلاحا إلا ما يوافق هواه أو نظرته فقط ومهما حصل من تغيير في غير تصوره أو المفسدة التي وضعها في ذهنه هو لا يراه إصلاحا وقسم آخر يرى أنه قد حصل إصلاح وانتهى الأمر وليس هناك مجال ان نزيد وقسم وسط يرى أن الأخطاء كثيرة وأن عجلة الإصلاح تدور وهي ما بين سرعة وبطء وما بين أن تدور وتتوقف ثم تدور وهناك من يضع العصا في العجلة وهناك العراقيل التي قد تواجه المسلم في سعيه في الإصلاح ولكن العجلة قد تدور أحياناً وقد تتوقف وقد تسرع وقد تتمهل والحقيقة الإصلاح لا بد أن يكون قبله وعي لأن الإصلاح يا إخواني علاج والعلاج يحتاج إلى تشخيص ما يمكن الإنسان يذهب الآن إلى الصيدليه يقول له أنا مريض أعطيني دواء يقول له إيش الدواء ولا دواء أنا مريض بس أعطيني دواء يمشي هذا الأمر يقول إيش نوع المرض؟ يعني الأمراض متفاوتة فحتى أعطيك الدواء الذي يتناسب مع هذا المرض فقبل الإصلاح لا بد أن يكون في وعي وتشخيص والتشخيص هذا هو جزء من العلاج وليس هو الغاية لأننا في مرحلة يكثر فيها التشخيص والانتقاد دون السعي في العلاج اصلا ما هي الفائدة أن تقول لإنسان أنت مريض بالمرض الفلاني ولا يوجد علاج؟ هو أنت بينت له المرض لكن من دون علاج ما الذي سوف يستفيده؟ لأن بيان المرض لكي يتعالج ليس لكي نجعله يبيت ليلته مهموما ليس هذا المقصود فالتشخيص للأمراض طبعا الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعباده خيرا يبصرهم بعيوبهم حتى يصلحوا ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه كل ما بصرنا بعيب فأصلحناه بصرنا بعيوب أخرى بينما إذا ما سعينا في الإصلاح ربما كثيرنا العيوب لا نراه لأن معرفتك لعيوبك كدولة وكناس يريدون إقامة شرع الله هو نوع من التوفيق والتوفيق من يناله الذي يطيع الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على مرضات الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فتجد أن الناس الذين يتكلمون ينتقدون فقط وينتقدون لذات النقد ويشخصون لا لقصد العلاج إنما لقصد أن يتكلموا في المجالس فقط إنسان ناقم على الدولة الإسلامية ناقم على بعض الأمراء نظرة سوداوية دائما تجده في المجالس الدولة فيها والدولة فيها والدولة فيها والأمراء والجنود وإلى آخره دائماً تجده مكفهر الوجع عبوساً لا تجد منه بصيص عمل ولا تجد منه نوع من التفاؤل هذا تجلس معه تمرض تمرض يعني إذا عندك تفكير للإصلاح أو للتغيير تجلس معه يصيبك اليأس والله عز وجل ماذا يقول؟ ولا تئس من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فهذا الجلوس معه ما يجدي وما ينفع لأنه إن كنت إن كنت على خطا زادك وإن كنت تريد الخير خذلك وثبتك عن فعل الخير إنما من يتكلم في التشخيص ويعرف وهذا سوف نراه الآن جليا سبحان الله يفتح الله عز وجل لك نافذة إذا رأى منك الصدق والإخلاص على السعيد في التغيير وأنك تتفكر لأن أولياء الله عز وجل الصالحين المصلحين لا بد أن تتوفر فيهم صفة التفكر والاعتبار ما يمكن تجد مصلح أو إنسان يسعى في الإصلاح إلا وتجد من صفاته التفكر والاعتبار وهو الذي أصلا يقوده إلى الاصلاح وإلى التغيير واليوم لما نجد كثير من إخواننا بفضل الله عز وجل يفكر في إصلاح هذا دليل على الخير فلما يوجد وتوجد بذرة الخير في القلب وشعلة الخير هذه لما تنبثق من القلب مباشرة الله عز وجل برحمته يفتح لك نافذة أنت ربما عندما تفكر في هذا الأمر عندما ترى أقدار الله الكونية المصائب والبلايا والعقوبات الإلهية وتسلط العدو أنت سوف تقول لا بد أن هناك خلل هذه مرحلة ثم قد تعزم تقول بإذن الله إذا عرفت الخلل سوف أصلحه بدأت جذوه الخير تتقد في قلبك حيث بدأت تصدر منك العزيمة الصادقة على التغيير لما يرى الله سبحانه وتعالى هذا منك يفتح لك نافذة ينظر إلى صدقك فإذا فتح لك نافذة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه عندما يريد من عباده الاصلاح ويرى منهم نية الإصلاح لا يفتح لهم كل النوافذ لماذا؟ يصابون بالياس يعني مثلاً إنسان مثل حالات التعبان ما يقدر يمشي كثير تقول له والله أنت مشوارك ثلاثين كيلو يقول لك خلني اجلس يقول له أنت مشوارك خمسمائة متر بعدها خمسمائة بس واحد كيلو واحد كيلو بعدها والله خمسمائة متر يمشي يمشي إن شاء الله يصل لكن إذا قلت له ثلاثين كيلو يقول لك ما لي فمن رحمة الله سبحانه وتعالى لما بصرنا بعيوبنا وأخطائنا ما نظرنا إليها كلها فأصابنا اليأس والحبوط الله أكبر وين نريد نصلح هذه الاخطاء كلها وين نستطيع نفعل كل ونحن عندنا وعندنا عندنا لذلك من رحمة الله عز وجل إذا رأى منك النيه على الإصلاح يفتح لك نافذة حتى ما تيسبل تحس انه في استطاع ان شاء الله في إمكانية أن نصلح هذا الخلل فإذا جئت وباشرت الإصلاح في هذا الخلل تجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنك تخطو خطوة واحدة يبارك الله عز وجل في عملك فيحدث من التغيير أو من الإصلاح بقدر عشر خطوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذا تقرب عبدي الي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا من توفيق الله ورحمته إذا بدأت في الإصلاح تجد أن كل ما خطوت خطوة جعل الله من بركة هذا العمل ما يزيل بقدر عشر خطوات والحسنة بعشر أمثالها ثم ما تكاد تخطو خطوة في الإصلاح إلا تجد أن الله عز وجل يفتح لك نوافذ أخرى فتتوسع في الإصلاح وإذا خطت في هذا الأمر وأردت إصلاحه يفتح لك نوافذ أخرى فتجد أن الأمر يسير بمثابة العجلة التي تدور وتبدأ تسرع تدريجياً وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وهذه من حكمته حتى التدرج في التشريع فالله عز وجل يعلم حقيقة عباده فيعلمهم الأمور وينزل عليهم الشرائع بالتدريج كذلك الإصلاح يكون بالتدريج الله عز وجل لا يستاجر على عباده لأن الإصلاح الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا ليس اصلاحا شكليا يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تفتعل امر ليس في نفسك وأن تدعي امرا ليس في الواقع وتغير بعض التغيرات الشكلية وتدعي الإصلاح الله عز وجل ما يخادع لا ولا يستعجل الله سبحانه وتعالى عليك أن تغير الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى كونا أنه لا يمكن أن تحدث إلا بالتدريج لا يطلب الله عز وجل منك أن تأتي بها كليا يعني جملة واحدة لا ما يطلب الله سبحانه وتعالى منك أن تعمل عملا قدر كونا الا يحدث هذا الأمر إلا عن طريق التدرج والمراحل ما يطلب فلذلك أولا تحتاج للتشخيص والتشخيص من دون إغراق خلاص عرفت الأمر الخطأ إذا لا تكثر من التنظير والانتقاد والكلام والكلام لأن الكلام حتى وإن كان مبدأه الإصلاح إذا أغرقت فيه سوف يفسد إذا أغرقت فيه سوف يفسد وسوف يكون أداة هدم وإن كان المقصود الأساس منه هو الإصلاح ولكن إذا أغرقت فيه سوف يصبح الكلام عن الأخطاء لذات الأخطاء وربما تصل إلى أن تكون شهوة للإنسان أن يبدأ يتكلم فقط بها في المجالس وهذا أمر لا يريده الله سبحانه وتعالى مثلا الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه عن أعظم مفسدة في الوجود وهي ماذا؟ الشرك ولكن هل أغرق الله سبحانه وتعالى في ذكر الشرك ولا بدأ تكلم الله عز وجل عن الشرك ثم بدأ يتكلم عن التوحيد وعن عظمته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وتكلم عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية وعن توحيد الأسماء والصفات وعن الأدلة الكونية والأدلة الفطرية والأدلة النقلية على استحقاقه للعبادة التشخيص الشرك الشرك ظلم ومفسد وأمر لا يجوز وهضم لحق الله سبحانه وتعالى عرفت إذا ما هو العلاج؟ التوحيد التوحيد فصل لك الله سبحانه وتعالى في أقسام التوحيد وأنواع التوحيد والشرائع التي أمر الله عز وجل بها والتي هي ثمارة التوحيد انه ليس المقصود منك فقط أن تعتقد بقلبك وحدانيه الله، ثم لا تعبده ولا تطيعه ولا تمتثل أوامره، ليس هذا المقصود. المقصود نعم. كذلك لما بين الله سبحانه وتعالى توحيده واستحقاقه للعبادة وأقسام التوحيد أنزل الشرائع فأمر عباده بالواجبات ونهام عن المحرمات وبين لهم الحلال والحرام. لأن هذا المقصود. المقصود أن تعلم. خطورة الشرك فتجتنبه وتوحد الله فإذا وحدت الله تمتثي اوامره وتطبق هذا الأمر واقعيا إذا إذا عرفنا أجزاء من الأخطاء ونحن سبحان الله وسوف ترون سوف نظل نصلح في الأخطاء إلى أن يشاء الله لماذا؟ كل ما سعيت في تصحيح خطأ سوف يوفقك الله سبحانه وتعالى فترى خطأ آخر أنت لم تكن تعلم بأنه خطأ ما كنت تعلم؟ أنت تظنه صواب ولكن بسبب إقدامك على طاعة الله وعلى التصحيح يوفقك الله عز وجل فتبدأ ترى الأمور على حقائقها وترى أين الخلل في التصورات قد يكون الأمر في أصله صحيحا ولكن يدخل علينا الخلل في بعض جوانبه ونحن ما تفطننا لهذه الأخطاء الله عز وجل يرينا هذه الأخطاء في هذه الجوانب فتبدأ تصلح وما أراك الله عز وجل هذه الأخطاء لكي تتكلم فقط بل ما وفقك الله سبحانه وتعالى لها إلا لما سعيت في الإصلاح لما سعيت في الإصلاح فتح الله عز وجل لك النوافذ التي تجعلك ترتقي في مراتب الإصلاح والكمال وهو الأمر الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك أن ترتقي دائما في مراتب الكمال فالإصلاح لما ننتهي من مرحلة التشخيص المبدئي ولا تغرق فيه ثم تبدأ بالإصلاح تحتاج في الإصلاح إلى قواعد قواعد تحتاج لا يمكن أن تسلك طريق الإصلاح الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان لا يمكن أن تسلكه أخي الحبيب إلا بقواعد ما في قواعد ربما سوف تتعطل تمشي خطوه تتعطل لا بد يكون عندك قواعد هذه القواعد إذا ترسخت في ذهنك سوف تمضي بإذن الله عز وجل في الإصلاح وتدور معك عجلة الإصلاح بحسب ما ييسره الله عز وجل لك من الواقع والإحداث أول هذه القواعد الاخلاص تجريد القصد الإخلاص مأخوذ من التصفية وخلوص الشيء يقول لك هذا عسل خالص لا في ماء ولا سكر ولا نكهات ولا غيره القلب هذا إناء تريد أن تعمل عمل لابد أن يكون القصد والدافع لك خالص مجرد يراد به وجه الله بقدر ما يكون العمل خالص لله عز وجل بقدر ما يكون التوفيق وكل ما شابه أنواع من الشرك الأصغر نقص كثير من فوائد هذا العمل وإذا شابه الشركة الاكبر فسد عليك العمل اولا الاخلاص والإخلاص هو تجريد القصد والنية بابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذا اصلاح من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يشتري العبيد الذين يعذبهم المشركون ويعتقهم ويفعل أمور الإصلاح ولا يرجو من أحد جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حتى شكر باللسان ما نتطلع إليه فضلا عن أن أطلب منك مال أو أطلب منك جاه أو أطلب منك مكافأة حتى كلمة شكرا باللسان ما أطلبها ولا أستشرف لها ولا أتطلع لها إذن الأول الإخلاص والإخلاص عليه مدار قبول العمل مع المتابعة سوف يأتي الكلام إن شاء الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي أجرك وتوفيقك بقدر نيتك أو بحسب نيتك إن الله لا يصلح عمل المفسدين النية الصالحة والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى إذن هذه القاعدة الأولى او الركن الأول أو العماد الأول في مسيرة الإصلاح إخلاص العمل والنية والقصد لوجه الله سبحانه وتعالى وهو يا اخواني من أصعب الأمور بل كان العلماء يقولون من ظن أنه مخلص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص لذلك كان السلف يقولون وكما قال سفيان الثوري رحمه الله وغيره ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي كل فترة تخرج بلون وبشكل حريص عليه الشيطان يريد يدفعك إلى عدم الفعل إذا فعلت يسعى إلى إحباط العمل بتغيير النية فتحرص على الإخلاص ومراقبة النفس دائما محاسبتها وحاسبتها لأن الإخلاص يتغير في لحظة واحدة نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشرك الأصغر والأكبر ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاخلاص الأمر الثاني الصدق ان تكون صادقا في قصد الإصلاح قد يكون الإنسان مخلص لكن ما عنده عزيمة صادقة صحيح هو مخلص ولكن ما عنده الصدق والتجرد والتجرد الاجتهاد في العمل لا ممكن يسعى في إصلاح إذا توفر توفر ما توفر ما توفر هذا ليس بالصدق الصدق أن تكون مع الإخلاص مجدا مجتهدا متفانيا لذلك قال الله سلم لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه كما قال عليه الصلاه والسلام صادق إيش الدليل على الصدق العمل الدليل على صدقك في قول لا إله إلا الله عملك إنسان إذا قال لا إله إلا الله نعم ما حد قاله ما حد أجبره ما حد أجبره. قال لا إله إلا الله حضر رسول الله لكن ما يعمل وقد يكون قالها لوجه الله ما حد أجبره رغبة في الإسلام لكن ما يعمل ما هو صادق في كلمة. حتى يصدق قوله واعتقاده بفعله فيكون عندك صدق وبقدر صدقك يؤتك الله عز وجل من النتائج يعني ما نقول عن جميع الاخوه الذين يسعون في الإصلاح أنهم ليسوا صادقين ولكن الصدق مراتب في إنسان صادق ولكن في أمور بسيطة يعطيه الله عز وجل بقدر صدقه وإنسان آخر صادق ولكن على مرتبة أكبر وتفاني أكثر يعطيه الله عز وجل على قدر صدقه وذاك متفانش النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل في واقع قال إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام في وقت عظمت فيه الجاهلية وكثر فيه الظلم والفساد من جميع ملل الكفر وحرفت الكتب السماوية فصار أهل الأرض إلا بقايا من الكتاب يعيشون حياة من البؤس والظلال والانحراف لما جاء واحد عليه الصلاة والسلام واحد تخيل الأرض هذه يبعث إليها نبي واحد قال وبعثت إلى الناس كافة كان النبي يبعث إلى قومه خاص بني إسرائيل طيب إلى قومه ثمود مثلا عاد نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأحمر والأسود والجن والإنس كل أهل الأرض بعث إليهم عليه الصلاة والسلام انظروا كيف نشر الله عز وجل دينه في الأرض حتى اليوم ما في مكان إلا ووصلته دعوة الإسلام ماذا هو الذي لما فعل معه المشركون كل ما يستطيعون من إغراءات من تهديدات من من وقف كالطود الشامخ والجبل الأشم عليه الصلاة والسلام والله ما تزعزع بقدر شعره عليه الصلاة والسلام حتى قال مقولته المشهوره والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر والله لن أتركه حتى يتمه الله أو أهلك دونه عزيمة تناطح قمم الجبال إمته عليه الصلاة والسلام ماذا كانت النتيجة؟ هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم ألف وأربعمائة سنة مع ذلك دينه باق وكتاب الله موجود وسنته موجودة ويهيئ الله عز وجل من يدرسهما ويحفظهما ويقررهما ويبين محاسنهما ومقاصدهما وينتشر دين الله عز وجل في الآفاق صدق مع الله سبحانه وتعالى الى الصدق والعزيمة الصادقة في الإصلاح وفي التغيير الأمر الثالث الذي تحتاجه في طريقك إلى الإصلاح صحة التصور أو العلم لو جاء إنسان وجد سيارة معطلة وهو لا يعرف كيف يصلحها. ياتي بهالمفكات المفكات ويبدا يخربط في السيارة يفك يفكك وينزل ويركب ايش تقول عنه مصلح ولا مفسد لو جاء صاحب السياره ايش يفعله يقول والله سامحني انا والله والله اني اريد اصلاح لك ايش يقول وزاك الله خير يقول والله نيتك صالحه زاك الله خير لكن مو هكذا تصرح السيارة تدمرتها كسرتها حتى الصالحه افسدت فيها فاذا ما يكفي ما يكفي انه والله حبا في هذا الرجل صاحب السيارة ومن كل قلبه يقول والله من كل قلبي بدي أصلحه وبدي أصب عليك الاموال أصلح لك ما ما يعرف ما بيصلحها يكون عندك علم أنت تريد الإصلاح يلا يا أخويا نصلح تصلح كيف تصلح وين الخطأ طيب عرفت الخطأ إيش هي الطريقه الصحيحة في الإصلاح لابد يكون فيه علم طيب لابد أن يعرف كيف يصلح هذه الأخطاء التي فتحها الله عز وجل أمامه وبصره بها وهذا محق عظيم ومفترق طرق في الإصلاح على سبيل المثال كم الجماعات الموجودة التي تنتسب الإسلام الموجودة في زماننا حدث ولا حرف جماعة كذا وجماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان والمراكز كذا والمراكز التربوي والمراكز التعليمية والجامعات والمؤسسات لكن كلها تدعي إرادة الإصلاح لكن لماذا إلى اليوم لا نجد لهذه المؤسسات والجماعات الثمره الصحيحة لانهم من طلقوا في دعوتهم وإصلاحهم من طلقوا بعلم إنما بأهواء أو بتصورات خاطئة تصور خاطئ تصور الموضوع بتصور خاطئ والخطأ في التصور يحتم إيش؟ خطأ إيش؟ النتيجة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا ما تصورت الأمر على حقيقته سوف تخطف النتيجة والعلاج فهم هؤلاء عندما لم يتصوروا حقيقة مرض الأمة وما هو أين يكمن البلاء الحقيقي وكيف يستأصل أصل الداء ثم الأعراض في أصل داء في أعراض اشتغلوا بالأعراض وأصل الداء موجود مثال الطواغيت المرتدين موجودين يأتي ويريد ان يصلح جهة معينة طب هو مرتد أنت إذا جيت أصلح جهة أفسد لك عشر جهات وجدت تصلح فرد يفسد لك ألف فلما فكرت هذه الجماعات حتى لا تصطدم مع الطواغيت وآثرت سبيل السلامة ويا ليتها يعني مشت بالتدرج وتصورت الأمر على حقيقته لا لما لم تتصور الأمر على حقيقته وآثرت السلامة وانحرفت عن المسار الصحيح تركت أصل الداء الذي ينخر ويمرض الجسد واشتغلوا بالأعراض كل شوي يعالج لك شغله وتتلف شغلة ثانيه يعالج لك أمر ويتلف أمر آخر وهم مشغولين بهذه الأمور وهم يعلمون أصل الداء ولكن إما أنهم لم يعلموا أو علموا ولكن ما أحسنوا او صحه المسار لاستئصال لذلك كثير من هذه الجماعات تجد أنها دخلت في كثير من أبواب الشرك أو الكفر أو توطيد دعائم الطواغيت المرتدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون وبالتالي اصبحوا أداة هدم في أمة الإسلام من حيث يشعرون أنهم أداة بناء من الجهة التي هم يظنون أنهم أداة بناء وأنهم يصلحون المفسده التي وقعوا فيها من تبرير وجود هؤلاء الطواغيت والانخراط في سلكهم والعمل تحت حكمهم والعمل تحت رايتهم أو العمل تحت سطوتهم وتبرير وجود هؤلاء الطواغيت أعظم من المصالح الجزئية التي ارادوا مثل دعوة الناس مثلا إلى الصلاة هو يدعو إلى الصلاة لكن ما يدعو الناس إلى ترك الشرك والكفر والديمقراطية والتحاكم الى القوانين الوضعية لا أنا أقول لك هو يروح يدعو الضابطين الصلاة يروح يدعو اللي في البرلمان ما يصلي يروح يقول له صلي هو مشرك اصلا ولو لو صلى ألف ركعه في اليوم ما تقبل منه يزور اللي في البرلمان والله الصلاه فضائل الصلاه والصلاة. هو مشرك ولا يروح لواحد صوفي قبوري ويقول له الصلاه هو يقول له طيب ابش يصلي وبعد شويه يشوف يروح يدعو غير الله عز وجل ولا يقول له هذا شيخ ايش الراي إذن العلم أول شيء العلم تعرف أس الداء مصدر الخلل وين إذا عرف مصدر الخلل هذا جزء وهذا مهم جدا في دعو في الإصلاح لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا اقوامهم ما قالوا لهم صلوا ولا قالوا لهم مثلا صوموا أو تصدقوا قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله هذا أصل الفساد ما يمكن أن تعمل أي عمل آخر يقع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون له القبول إذا ما في قاعدة التوحيد لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مش قد حرص المشركون على أن يحرفوهم عن مسألة التوحيد حتى ولو لا تسفه آلهتنا ولا تسب آلهتنا ولا تتكلم على آله فقط لا تطعن فيهم لا تقول هذا شرك نحن نسمح لك لكن تدعو إلى التوحيد لكن لا تقول هذا شرك لا هذا شرك وهذا كفر ثم التوحيد فنحن إذا أرادنا الإصلاح اولا لا بد أن تعرف في كل أمر تريد أن تصلحه أن تعرف أصل هذا الخلل طيب معرفتك بأصل هذا الخلل لا يستلزم منك أن تفعل ما لا تطيق ولكن أن تمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث انه يكون عملك أولاً، يرضي الله لا يتقع في محرم. الأمر الثاني، يجب أن يكون مؤداه وقصدك في الإصلاح هو استئصال أصل الفساد. أنت في كثير من الأمور ما تستطيع أن تأتي إلى أصل الفساد وتستأصله. لكن ممكن لابد أن تتخذ خطوات عملية. أهم شيء تكون مرضية لله سبحانه وتعالى، موافقة لشرح الله. إذن هذا جزء مهم في إصلاحك أو سعيك لإصلاح أن يكون عندك علم. والعلم جزءان الأول ثلاث مراحل أو ثلاث مراتب الأول التشخيص تشخص المرض ثم الثاني تعرف أساس المرض أصل وين الأمر الثالث أن تتخذ العلاج المناسب وهذا أيضا محق خطير في الإصلاح قد تعرف تشخص المرض وتعرف أين سبب المرض وأصل الداء ولكن خطواتك التي سوف تتخذها في استئصال هذا الداء قد تكون خاطئ. انت قطعت شوط كبير ولكن احرص على الشوط لأن هذه كلها مرتبطة ببعضها يعني إذا تريد الإصلاح لا بد تمشي ضمن هذه الخطوات وإلا إذا انحرفت في أي أمر من هذه الأمور لن تصل إلى مبتغاك طيب أنت عرفت ان الخلل في الأمر الفلاني تسعى في الإصلاح إصلاح يصل الى. استئصال هذا الداء يحتاج منك ايضا علم كيف تصلح وما هي الطرق والوسائل الصحيحة لاستئصال هذا الداء وحتى نزل لأرض الواقع كثير من الأخطاء التي قد تحصل أو المظالم أنت كفرد ما تستطيع أن تزيلها من من الأساس إذا ماذا تفعل تتخذ المصلحون يتخذون اجراءات أو مراحل في الإصلاح بمعنى اولا النصيحة ننصح نرفع نبين ثم نرفع لمن هو فوقه مثلا ونبين هذه الأخطاء إذا لم يستجب يرفع الأمر ونسعى بشتى طرق أن يرفع الأمر إلى الرأس هذه الأخطاء التي دون الرأس باقي سوف نتكلم على الاخطاء التي تكون في الرأس مثلا الخليفة أو السلطان هذه لها أساليب وهذه لها أساليب فأنت إذا نظرت إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن روح هذه الشريعة او من أعظم مقاصد الشريعة قال وهذه الكلمة اجعلها دائما في ذهنك ونصب عينيك قال الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها هذه قاعدة عظيمة في الشريعة كل الشرائع التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي إما تحصيل مصلحة كبرى ودر مفسدة كبرى التوحيد والشرك تحصيل أعظم مصلحة التوحيد ودر أعظم مفسدة وهي الشرك طيب من أجل تحصيل مصلحة التوحيد هي أعظم مصلحة ودر مفسدة الشرك اللي هي أعظم مفسدة اغتفرت من أجل تحقيق هذه المصلحة. ودر هذه المفسدة اغتفرت وألغيت جميع المفاسد الأخرى او جميع المصالح الأخرى وسخرت كلها من أجل تحقيق هذه المصلحه الكبرى أو در هذه المفسدة الكبرى مثلا الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها وصيانتها الدين العرض العقل المال النفس هذه الضروريات من أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين الجهاد في الجهاد تذهب الأنفس يعني لاجل تحقيق مصلحة الدين وهي التوحيد ودر مفسدة الشرك أعظم مصلحة مقابل أعظم مفسدة لاجل تحقق هذه المصلحة وتدرى هذه المفسدة شرع الله الجهاد بالجهاد تذهب النفس ويذهب المال ويمكن أن ينتهك العرض ويمكن أن يذهب العقل بعض المصابين في إغماء بعض قد يذهب عقله بعض قد ينتهك عرضه قد تسب امراته يقتل يجرح يصاب يذهب ماله لكن ألغيت هذه المفاسد كلها من أجل هذا التحقيق أعظم غاية وهي توحيد الله سبحانه وتعالى ليش؟ لماذا؟ لأن أصلاً ما يمكن أن تعيش بكرامة وبعزه ولا يمكن للناس أن يعيشوا بكرامة وعزه إلا تحت راية التوحيد وعدم تحقيق هذا التوحيد لن يسلم الناس لا في أنفسهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا عقولهم وهذه بلاد الكفر جرائم القتل في دول الكفر بالجزء من الثانية يعني مثلا أمريكا اوروبا يقول لك في كل جزء من الثانية كذا ألف جريمة قتل ذهب أنفس في كل جزء من الثانية تسرق كذا وكذا من الأموال ذهبت الأموال في كل جزء من الثانية يسكر كذا وكذا من المجتمع ذهبت العقول في كل جزء من الثانية تغتصب كذا وكذا فتاة وامرأة ذهبت العرب. إذن لا يمكن لهذه المقاصد أن يعني تأمن ونأمن عليها وتحفظ وتصان إلا بتحقيق التوحيد لأجل هذا الأمر استرخصت من اجل تحقيقه كل الضروريات وتحقيقه سوف يحفظ كل الضروريات تحقيقه الغيت فيه الضروريات من اجل تحقيقه ولكن لفئة من المجتمع كم اللي راح يجاهد ألف ألفين مئة ألف مليون كم راح يسلم ويحافظ على عرضه البشرية كلها إلا المقاتلين أهل الذمة أهل الإسلام أهل الذمة أهل العهد أهل الأمان كلهم سوف يسلمون تحت راية التوحيد ولا يبقى إلا أهل الشرك يقاتلون من أجل تحقيق هذه الغاية توحيد الله سبحانه وتعالى فإذا نظرت إلى الغاية والمصرح التي تريد أن تحققها إذن تتخذ السبيل الصحيح والطريق الصحيح في تغيير هذا المنكر أو يزالة هذا الظلم او الإصلاح يحتاج الى فقه لأنه متى ما أخطأت في الوسيله للوصول لن تصل بل ربما تكون وسيلتك التي يعني قد يصاحبها ويقارنها صدق النيه الاخلاص وصدق النيه وصحه التشخيص طيب صحه التشخيص ولكن عدم سلوكك للطريق الصحيح في التغيير ربما سوف يفسد هذه الامور تالي لن يحصل ما تسعى إليه من إصلاح ما أطيف هذا سوف أذكر البقية ثم سوف أرجع لهذا الأمر الأمر الرابع والقاعدة الرابعة التي يجب أن تكون عندك في سيرك في مسيرة الإصلاح الصبر طبعا العلم يشمل معرفة حكم الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة الصبر لا تؤتى الأمور أنت الآن في أمورك كلها تأتي بمراحل وتدرج، فلا بد يكون عندك صبر في تحقيق المراد، لذلك الله سبحانه وتعالى قص لنا في كتابه من قصص الأنبياء ما يبين لنا عظيم صبرهم، بل والتأني، وذكر الله عز وجل لنا في كتابه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع أن الله عز وجل قادر على أن يخلق. كل هذا الملكوت بكلمة كن بكلمة كن يخلق الله ما يشاء ولكن لما بين لعباده أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام يربيهم على التأني والتؤذة والتريث لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجي عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات التأني خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون فالصبر إذا وضعت أمامك غاية تريد تحقيقها ومفاسد تريد ازالتها مع الاخلاص والصدق وصحة التصور والتشخيص مع العلم مع صحة الوسيلة وامتثالك فيها بأمر الله عز وجل واتباعك فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى الصبر ومثابرة ومصابرة حتى تحصل ما تريد لذلك بين لنا ربنا جل جلاله ان نوحا عليه السلام صبر في دعوته لقومه ألف سنه الا خمسين عاما ثم قال وما امن معه الا قليل يعني بقدر ما تجتهد لن تكون لك من النتائج الا ما قدره الله لك ولا تتذمر ولا تتسخط انت عليك أن تسعى واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي النبي ومعه الرجل وياتي النبي ومعه الراهط وياتي النبي مع الرجل والرجلان وياتي النبي وليس معه أحد لماذا قال لنا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى ايها الاخ الحبيب الناصح المصلح لا تياس لو لم يلتزم أو ينتصح بقولك أحد لك قدوة في الأنبياء والمرسلين ويأتي النبي وليس معه وليس هذا طعن فيك إذا ما استجاب لك أحد وأنت تدعو إلى الله بصدق ونية صالحة وإخلاص وسلوكك الطريق الصحيح هذا لا يطعن في نيتك يعني ليس المعيار الكثرة يأتي النبي وليس معه أحد إذن من قصة نوح عليه السلام ومن قصة نبينا عليه الصلاة والسلام في صبره وتحمله للاذى وتعرضه للشتم والسب والطعن في العرض والنفس والاخذ من الأموال إذا في صبر في طول مده في صبر على الاذى في صبر هذا في صبر على عدم الاستجابه هذه كل انواع صبر في الدعوه والإصلاح تصبر والله صار لك فتره لك يا أخي والله صلي شهر وشهرين وثلاث وأربع ورسالة ورسالتين وثلاث وعشرة وما حد استجاب لي لا تيأس لا تيأس اصبر لأن الصبر من وسائل النجاح طيب صبرت يا أخي والله ضربوني وأهانوني ومن مفصل لمفصل ينقلوني وكل شوية رباط عقوبه رباط رباط رباط وكل ما أنصح شخص راح اشتكى علي واصبر قدوتك هناك نوح عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء قدوتك هنا نبينا عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام وجميع الأنبياء وعيسى الذي عاش في البراري والقفار مع السباع عيسى عليه السلام لما طورد وكذا كان يعيش مع السباع في الصحاري عليه الصلاة والسلام اصبر إذا تعرض لاذى طول مدة أذى قدوتك نبينا عليه الصلاة والسلام قال أذيت في الله ما لم يؤذ أحد وأخفت في الله ما لم يخف أحد طيب صبرت ونصحت وتحملت وطالت المدة ما استجاب لك أحد أجرك عن الله إن الله لا يضيع اجر المحسنين لا تياس هذه الاربع قواعد إخواني نحتاجها في مسيرة الإصلاح الاخلاص الصدق العلم العلم في التشخيص في معرفة أصل الداء في العلاج النسلك نسلك فيه أمر الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأخير الصبر طيب الآن الاخطاء التي تكون دون الخليفة ترفع فيها الشكاوى ويصبر فيها وينصح وهذه كتب أهل السنة والجماعة موجودة حتى أبين أو نبين ما هو السبيل الصحيح في الإصلاح وما هو السبيل الكاذب والخاطئ في الإصلاح من عدة محاور اولا محور الطعن واللمز وكثرة الكلام الثاني محور الورع الكاذب الورع الكاذب طيب اولا الطعن واللمز والكلام الذي يدل على أنك مصلح على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى مهما نصحت اولا تعرف من تنصح يعني مثلا إذا ظلمك أميرك في المفصل لا تروح تخبر الناس اللي معك ما يقدر يرفع المظلمه غيبه اثم غيبه محسوب عليك والله الامير فعل معي كذا وفعل معي كذا وفعل معي كذا والرجل فيه وفيه في اغتبته وهذا من المفلسين يوم القيامة والعياذ بالله لا تريد تتكلم يعني. اول شيء تتكلم معه هو يا شيخ جزاك الله خير ظلمتني في الموضوع الفلاني الفلاني الفلاني انت صح الحمد لله ما أحد يعرف ما انتصح صح اللي فوقه امير خطاب قابلته والله فلان فعل معي كذا كذا كذا, كذا. ما أحد يعرف او القاضي مسألة القضاء اما الطعن في المجالس فيها هو نفس انتقام حتى لو اخذت حقك من أميره أو من القاضي تعتبر أنت الظالم انقلب الأمر عليك صرت أنت الظالم ليش؟ لأن اخذت حقك زيادة هي الزيادة؟ كلامك عليه في المجارس كم من الآن من يأخذ حقه؟ من يأخذ حقه من ظالمه وهو الظالم له فيكون هذاك قد أدم عليه وبقي لهذا يعني في ذمة هذا الرجل لذلك الرجل حق ليش؟ لأنه كثرة الكلام. إذن الوسيلة الصحيحة في الإصلاح أن تتكلم عند من يستطيع أن يغير ويستطيع أن يعاقب ويستطيع أن ينبه ما تتكلم مع الناس وهذا اللي صار عندنا صح ولا لا كل المجالس والله فلان أنا معكم انا أنا وأنتم إلا من رحم الله منا ما تركنا أحد إلا سلخناه فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان والكثير من كلامنا يتضمن تزكية لانفسنا نسأل الله أن يتوب علينا جميعاً ونسأل الله أن يغفر لنا والله أخطاء وقعنا فيها بسبب جهلنا وربما أهوائنا فنتوب إلى الله ونستغفره لذلك الإصلاح ما يكون هذا الطريقه بالطعم في المجالس يسفر ايضا الامر الثاني الإصلاح أميرك أو شي ظلمك يكون كلامك معه خفية طيب أنا والله أتكلم في وجه أميري الناس كلهم قدام في وسط الشارع أنت فيك وفيك وفيك فضيحة مو نصيحة تعمدني بنصحكا في انفراد يقول الشافعي وجنبني النصيحة في الجماعه فإن النصح بين الناس ضرب من الفضيحة لا ارض السماعة أو كما قال رحمه الله نصيحة تأخذ على جمع على طرف تذكر بالله لذلك شيء ما نطعن ثم إذا رد النصيحة يكون النصيحه سر في السر لأن كل واحد منا إذا اخطا ما يرضى إنه يتكلم فيها ما الناس صح إذا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا محور أنك تنصحوا سراً الأمر الثالث أيضاً برفق وليم قال الله جل جلاله لنبي من أكرم أنبيائه وهو كليمه موسى عليه السلام عندما أرسله إلى عدو من أشد الناس عداء لله جل جلاله وهو فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا إيش الحكمة من القول الليين لعله يتذكر أو يخشى اذا السبيل الى القلب حسن الخطاب والرفق والكلام اللين الرفق ما كان في شيء الا زانه اذا قال الله عز وجل وقل عبادي يقول التي هي احسن لاحظ ما قال يقول التي هي حسن احسن احسن الالفاظ واجمل واكمل واكثر الالفاظ ادبا وتوقيرا وقل لعبادي يقول التي هي احسن لماذا ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا طيب المحور الثاني في النصيحه قلنا الطعن واللمز والورع الكاذب في الاصلاح ياتي انسان يقول مثل ما ترونه الآن وهذه لذلك انا والله اخواني نصيحه أخ مشفق لكم ابتعدوا عن النت ما في الآن وسيلة يدخل من خلالها العدو لإفساد أمرنا في الداخل إلا النت ما في دشوش ما في تلفاز ما في إذاعة إذاعات يعني خارجية إيش الوسيلة التي يمكن أن يدخل من خلالها العدو والمغرضين والمفسدين الذين يريدون أن يفسدوا علينا في الدولة الإسلامية النت فيأتي انسان وهذه بعض فتاوى النت لا تعملوا معهم لا تقاتلوا معهم لا تجاهدوا معهم لا تعملوا تسيبوا، وقطعوا واتركوا يقول لك إيش اتق الله تعينهم على الظلم أنت مشارك لهم في الظلم ولا يجوز و... طيب كلنا جلسنا من يقوم بشأن هذه الامه هذا يسميه شيخ الاسلامي بن تيمية ورع كاذب أو ورع باطل أنا أعطيك مثال انت في بيتك بيتك إذا صار أمر وصار في نوع من الاخطاء تترك بيتك وتمشي تروح تترك اولادك وزوجتك خلاص ولا تصلح يلا أصلح أصحاب الزوجات ثلاث اربع زوجات كل مشاكل مشاكل بدنا هالزوجات ما بتصبر مرة الداري هذه ومرة الداري هذه ومره تعطي هذه هديه ومره تسكت هذه ما شاء الله صابر على زوجاتك ما تصبر على الدوله الاسلاميه اللي هي ثمرة جهاد طويل وتضحيه دماء واشلاء طب إذا جاءك رسال النصح قال والله نصيحة أترك زوجاتك كلها مروح تقولوا لا يا شيخ ما يجوز أنه رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق مع النساء أمرك بالرفق مع أمتك والنصح لدين الله ولولاة أمر المسلمين وعامتهم تصبر قال الشيخ الرسال بن تيميا رحمه الله إذا كان العمل في ظل ففيه صورتان الذي يعينهم ويساعدهم على الظلم مباشرة هذا معهم آثم والذي يسعى في تخفيف الظلم او الإصلاح فإنه ليس مشاركا لهم بل هذا فعله واجب من وين؟ أخذها من القاعدة العظيمة الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها عندك ناس ما وقعوا في الإثم مقصرين مقصرين يعني ما وصل لمرحله الإثم لكن عندهم تقصير إيش واجبك؟ تكمل صحيح ولا لا؟ تساعدهم حتى يكمل العمل طيب عندك ناس ظالمين يظلمون إيش واجبك تعتزل تجلس خلاص ما تعمل لا واجبك إيش واجبك إما تدرى هذا الظلم أو تقلل قال الاسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودر المفاسد ما تقدر تقليلها ما استطعت لا تدرى ولا تقلل انت لوحدك معذور لكن ما يجوز أن تحمل الناس على فعلك يعني مثلا انا والله المفصل معين نصحت كذا ما استطيع أغير ما لا أستطيع ان أدرأ مفسد في مفسدة حاصلة متحققة أنا لا أستطيع ادراها ولا أستطيع قليلها أنا أترك أستأذن أطلب عفاه لكن ما أقول لغيري أترك إنه غير ممكن يصلح الآن الناس يوصي بعض ببعض بترك الجهاد والله لا تقاتل معهم ما شاء الله وأين ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على ائمه الجور والصبر على الظلم وأن نؤدي الحقوق الواجب علينا والسم والطاعة فيما أمر الله عز وجل به الجهاد مؤمر الله به إذن هل الأخطاء هل الأخطاء تبرر لك ترك الواجب طاعة ولي الأمر فيما أمر الله عز وجل به مو مواجبة؟, مواجبة أو جبها النبي سلم أوجبها السم والطاع في المنشط والمكره والعسر إلا قال أن الطاع في المعروف قال لا طاعت مخلوق في معصيه الخالق إذن فقط في إطار معصيه الخالق ما تطيع طب ما تجاوزه الواجب والمباح يجب عليك تطيع إذن تترك ما أوجبه الله عز وجل عليك بدعوى إن والله أنت أنا متورع تتورع عن الجهاد في سبيل الله لما قيل للإمام أحمد إن بعض المتفقهه اسمعوا هذه إن بعض المتفقهه لا يريدون الغزو مع بني العباس لأن جيوشهم يكثر فيها الزنا واللواط وكثير من المعاصي والمنكرات غضب الإمام أحمد وقال هؤلاء القعدة ومن ينشر دين الله عز وجل إذا قعد هؤلاء من ينشر دين الله المعصية أخف ولا الشرك المجاهدين ينشرون التوحيد يعلمون الناس التوحيد من أجل معصية تترك الدعوة الى التوحيد طبعا الناس هؤلاء المشركون لو أسلموا وقعوا في المعاصي مو أهون مو أهون أن على الشرك والكفر إذن ليش تدرك الجهاد لله هذه وساوس من الشيطان لا اترك العمل لا تجاهد هؤلاء ما يفعلون ما يوزعون غنائم هب أن الإمام ما وزع الغنائم وظلمك ما بايعت على الصبر على الأثرة الاثر إيش هي إنه ياخذ الأموال وما يعطيك قال أرأيت إن كان علينا امرا صحيح مسلم يسألون حقا ويمنعون حقنا ما يعطينا حقنا أعادوا يلتفهم سلم حتى غضب عليه الصلاه والسلام قال تسمعوا وتطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم وقال في اخرى تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الذي لكم إذا بالله عليكم ما أخطأنا في أمور كثيرة وكم كان جلوسنا وتركنا الجهاد كثير من الناس يظن هذا عمل صالح لكنه معصر الله ومعصر رسول الله ومعصر ولاة الأمر إذن هذا ورع كاذب أو ورع باطل لأن الأنبياء والمرسلين قد صبروا على قوامهم المدينة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجد اذى المنافقين وأذى اليهود ترك صبر أصحابه صبروا كم تأذوا من المنافقين وماذاك نسلم يقول اصبروا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه يصبر أمنوا أترك العمل لاجل الدين وأجلس بدعوة أن فيه ظلم وأخطاء إذا أنت يعني إيش؟ تريد معصوم؟ تريد إمامك يكون معصوم؟ تريد إمامك يكون نبي ملك؟ ما يمكن أنت بشر، أنت بكر، أنت وصرت أمير راح ستصدر منك من الأخطاء، ما لا علمه الا الله سوف تبرر الناس يخرجون عن طاعتك فيما أمر الله عز وجل به؟ ما تبرر إذن علينا أن نتصور الأمور بميزانها الصحيح وتصورها الصحيح الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإصلاح لولي الأمر الخليفة أو الإمام ينصح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سراً ويكاتب كما كان كثير من السلف كعبد الله بن مبارك وغير من السلف كان يكاتبون الولاد إذا انتصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولينصحه سراً قال فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه إن قبل منك فذاك ما قبل منك أديت الذي عليك لكن كما قال جمع من العلماء رحمهم الله ذكر هذا ابن النحاس وغيره قال لا يجوز أن يخرج من مجلس الإيمان ويقول لقد نصحته بكذا وكذا وكذا فيشاهر هذا مما الناس ليش؟ لأنه يغر الصدور يجي يطلع الناس يقول لهم والله أنا جلست مع الوالي جلست مع فلان ونصحت وبينت له وما استجاب بعدين سوف يغر الصدور يبدأ الكلام في المجارس وتحدث الفتنة بين المسلمين أنت مو نيتك لله؟ مو نيتك أنه ينتشر الخير؟ مو نيتك صراحة الإمام وعماله؟ خلاص نصحت عديت الذي عليك؟ لا تتكلم ربما تتكلم بكلام يخرج من مجلسك وينتشر يستقبل هذا الكلام بعض أهل الفساد، فيوجهون وتوجيه فاسد ويحدثون به البلبلة بين المسلمين. فهذه يعني أمور نحتاجها في الإصلاح، ونحتاج إلى الصبر، وكلنا وأنا وأولكم إخواني نحتاج إلى أن نرجع إلى هدي السلف، والله، والله يا إخوان ديننا عظيم يحتاج منا فقط أمرين: امتثال واقتداء، امتثال واتباع فقط. وصلى الله على نبينا محمد ورحمة الله وبركاته هناك مفسده ربما تكون هي سبب تأخير النصر سمعت بعض الاخوه يقول إذا غزونا إلى الشامية وقاتلنا النصيرية ما حكم من يسكن معهم من الناس يجيب الآخر ويقول مرتدين هذه جرأة على الأحكام ما يا اخواني هذه أمور ترجع لطلبه العلم وولاة الأمر قبل أن يغزو أو يعمل أي عمل يرجعون إلى طلبة العلم وهم الذين يفتون أما إنسان يظن أن, أن الفتوى بقارية فول حمص ويريد أن يفتي كما يريد هذا انسان ما يعظم شرع الله خاصة في مسائل الإيمان والكفر قال هنا قال الله تعالى إن تنصر الله ينصركم يقول علي رضي الله عنه ميدانكم الأول أنفسكم قال في أحب لو تم التأكيد على هذا الميدان نعم صلاح النفس يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من غسا فصلاح النفوس سبب في صلاح المجتمع وصلاح المجتمع سبب من أسباب النصر من أعظم أسباب النصر قال يقوم بعض الاخوه عندما يريدون الاستفادة من دكان ما بإخراج ما يوجد فيه من مواد وإلقائها في مكان عرضة للتلف الحقيقة هؤلاء آثمون وظالمون ويضمنون هذه الأشياء التي تتلف يضمنون وهذا من عدم النصح في أموال المسلمين عامل الناس في أموال مثل ما تحب أن تعامل أموالك هل يجوز السلام على النساء الاجنبيات بالنسبة للرجال لا ما يسلمون على النساء إلا إذا كانت امرأة كبيرة في السن يعني من القواعد يعني فالامر فيها أهون أما عموما النساء لا لأنه يعني قد يفتح باب فتنة الأم في بلاد الكفر ولديها أطفال صغار دون البلوغ فهل تاثم في تركها لهم عند أعمامهم لو أنها هاجرت إلى دار الإسلام طبعا هي تحاول أن تهاجر مع هؤلاء الأولاد وهذا من حقوقهم عليها أما إذا تشبث الأعمام بالأولاد ورفضوا فيجب عليها أن تهاجر وأجرها على الله وليست آثمة بل هي إن شاء الله مطيعة لله عز وجل إذا هاجرت هل يجوز ذبح الأضحية للشهيد؟ هذه مسألة مختلف فيها والأولى أن تكون الأضحية للأحياء ولكن الصدقة تجوز الصدقة. أما الأضحية فشدد فيها بعض العلماء على ذبحها يعني ولكن صاحب الأضحية ينوي بها عن نفسه وأهل بيته ينوي بهذه الأضحية أن يكون الأجر له ولاهل بيته الأحياء والأموات الصدقة للميت تجوز صدقة كسقايه الماء هي أفضل صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة للميت ثقاية الماء ولكن الذبح والصدقات والاعطيات بنية أن يصل الأجر للميت هذا أمر يعني عليه قول عامه الفقهاء رحمه الله ما حكم الماء الذي يخرج من الرحم هل هو نجس طاهر وهل ينقض الوضوء الرطوبات التي تخرج من المرأة طبعا هي قسمين في رطوبات تخرج من الرحم هذه على القول الراجح ليست نجسه ولا تنقض الوضوء أما الرطوبات التي تخرج اثناء الشهوة فهي بمثابه المذي نجسه وتنقض الوضوء والله اعلم قال أنت افتيت انه لا باس أن تصلي المرأة وأمام مرأة أخرى جالسة لكن الناس أصبحوا يتهاونون بذلك فتجلس المرأة موجهة وجهها إلا التي تصلي لا هذا خطأ طبعا من الأخطاء أن يكون إنسان جالس ويعطي ظهره للقبلة وأمامه من يصلي فيتوجه إليه هذه نهى عنها بعض السلف لانه قد يدخل فيه أنه يسجد ويصلي أو يركع لهذا الشخص فإذا كان إنسان يصلي وأراد انسان أن يتكئ على الجدار أو على السارية ووجد انسان يصلي فإنه ينحرف ويذهب إلى مكان آخر ولا يعطيه وجهه مباشرة أخي يعمل في تصليح المتورات للدولة وهو يعني منتسب إلى الدولة وجاء اخ وقال صلح لمتوري وخذ مصاري مع العلم أن أغراض المتور من الأخ الذي جاء هل يجوز؟ والله هذه ترجع لي إذا كان يعمل بأغراض الدولة وكذا فلا ينبغي وإذا أخذ فيراجع أميره لأنه قد يتقاسم هو الأمير كونه يعني أغراض العمل من الدولة إذا صمت واستيقظت الصبح محتلما فهل ينقض صيامي كان نفلا أو فريضة؟ سواء كان نفل أو فريضة لا ينتقض الصيام بالاحتلام هل يجوز تبديل النية في الصلاة الفرض؟ نعم يجوز أن تقلب النية من الفرض إلى النافلة ولا يجوز أن تقلبها من النافلة إلى الفرض لا يجوز يجوز من الأعلى للأدنى ولا يجوز من الأدنى للأعلى ولا يجوز أن تنقلها من فرض لفرض يعني صورة واحدة تجوز أن تنقلها أو تقلب النية وتبدلها من فرض إلى نفل أما أن تنقلها من نفل إلى فرض لا وأن تنقلها من فرض إلى فرض آخر كظهر إلى عصر أو عصر إلى ظهر لا يجوز هل يجوز الغيب على المسلمين الذين في أرض الكفر والذين خرجوا من أرض الإسلام؟ لا يجوز هذا لا يبيح أرض المسلم امراه نظرت لله إذا شفيت ابنتها بأن تذبح لله في كل سنة مدى الحياة خروف مرت بعض السنوات ولم تكن تملك شيء لتذبح واليوم وضعها ماش الحال تكفر كفارة يمين كفارة النذر كفارة يمين وإياكم والنذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ومفهوم الخاطئ عند الناس أن الله عز وجل يهيئ له مطلبه ومراده بسبب النذر لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير يعني لا يأتي الخير بعض الناس يقول إذا نذرت سوف يهيئ الله عز وجل لهذا الأمر لا ما يترتب عليه بل هذا خطأ حتى التصور قال إنه لا يأتي بخير ما هو سبب النذر ما هو سبب في فك الأسير النذر ما هو سبب في تسهيل الولادة النذر ما هو سبب في رجوع الماء لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستخرج به من البخيل يعني البخيل الذي لا يتصدق سوف يتصدق بالنذر فقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل فلا نكون بخلاء كل شئ ننذر لا تصدق ولا تنذر فالوخت عليها كفارة يمين تكفل كفاره يمين وخلاص انتهى الامر هذا كفارة يمين يزع عن كل السنين خلاص عندي ساعة فجر لزوجي المقتول هل لبس وتشبه إذا كانت للرجال فلا تلبسيها لأنه هناك ساعات رجالية هناك ساعات نسائية أما إذا كانت العرف والعادة إنه ساعة الفجر يلبسها الرجال والنساء فلا بس أنا معرف إنه لي خاصة ولا معرف أخت قال لها زوجها بأنه يريد أن يخرج إلى من دار الإسلام إلى دار الكفر للعمل الأمني هناك، فهل تأسم لعدم إطاعتها وخروجها معه؟ الله يعني هي تنظر إذا كان كانت ترى أن خروجها سبب في فتنتها في دينها فلا تأسم، لا تأسم. ما حكم من يتزوج بزوجة أخيه بعد قتله من أجل الأولاد ثم بعد مرور الوقت يريد أن يتركها؟ لانه لا يستطيع العيش معها بكونها زوجة تقي وكونه ما في باس بالعكس يعني العلماء رحمهم الله يعني قدموا أن الأولى ان يتزوج بالمراه بعد مقتر الرجل او موته قريب من اقاربه حتى يكون اقرب الى الاولاد وارفق بهم وارحم بهم واما اذا كان لا يستطيع البقاء معه كذا فهذه امور يعني يحاولون اصلاح قد ما استطاع هل الدعاء في ظهر الغيب للأمير من دلائل صدق النية نعم هذا الذي عليه السلف بل كان الإمام أحمد رحمه الله والإمام الفضيل بن عياض وكثير من السلف كان يقولون لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان وكما قال الإمام البربهاري رحمه الله والإمام الطحاوي وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة والذين ألفوا في العقائد أن من علامة أن الرجل على هدى واستقامة وأنه على السنة دعاؤه لولاة الأمر ومن علامة أنه من أهل البدع والأهواء دعاؤه على ولاه الأمر هل الإصلاح مقصور على جماعة أو فرد؟ لا الإصلاح مسؤولية الجميع ولا بد من التعاضد والتكافل والتكاتف في الإصلاح ومن الخطأ أن يتبنى مجموعة الاصلاح وتكون المجموعة الأخرى ساكتة أو أداة هدم بعض الناس الآن أداة هدم دائما تجدوا يطعن و... لا إذا لم تكن كما قال يعني كفوا اللوم لا ابا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا إذا لم تكن أنت ضمن المصلحين فلا تكن ضمن المفسدين وإذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تقول الباطل قال كيف ننصر أهل الصلاح وهل موافقتهم في طريقة من خاطئة ترقيع للأمراء أو عدم نصرة للحق أهل الصلاح إذا عملوا بما يرضي الله وما يوافقه من هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانوا ويسددوا ويوقف معهم أما إذا أخطأ أحد المصلحين أو بعض الأخوة المصلحين اخطاوا في السبيل فلا يجوز أن نتابعهم على هذا الخطأ بل ننصحهم ونذكرهم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أخ مصاب أفطر في رمضان 14 يوما ولا يستطيع القضاء حتى الآن وليس له القدر على الإطعام يسقط عنه الأمر حتى يستطيع فإذا استطاع على القضاء او لطعام فإنه يقضي أو يطعم هل الولد الصغير يبطل الصلاة إذا كان امام المصلي؟ لا ما يبطل الصلاة الولد والبنت الصغيرة كلاهما لا يبطلان الصلاة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى نهاية وسلم